بحبك كون شغال بك قلبي حبك كون شغال بك بالدنيا ب الدنيا حبك يا f r v i اشتكت من طول بعدك ما لايت غير زمعين كان عزايا في احتيابك والليالي قودتني علي واشفع حالي للنسي لو فات علي يا يا يا يا سلام لو كنت في الدارة أدي بفرح بأربح يا النوم يودني والحياة واجيهايا والمنام خاص الجفوني والشاجي بى كنت تشوفهم فرحنين منتغايب Dil urba kukun فتحت ظهر الشباب اللي ضاع اذهب حنا انا و اتنسي اللي وانت فرحتي می دانم لو كنت